بوك تو عطانو ثمانية وخمسون ثمانية وخمسون شوريرير بيبينة عانغو پرتانغو أجزاء الجسم أجزاء الجسم آمي أكجون সবচেয়ে আগে মানুষটি একটি টুপি পরে আছে তার চুল দেখা যায় না الشعر لا يراه احد الشعر لا يراه احد لا يراهما احد ايضا الاذنان لا, أحد أيضا. <تبعك> لا يراه احد ايضا الظهر لا يراه احد ايضا اميت سوق وموخ ااكي ارسم العينين والفم الرجل يرقص ويضحك লোকটার লম্বা নাক আছে তার হাতে একটা ছড়ি ধরে আছে হুয়া ইয়াহমিলু বিয়াদি আসন হুয়া ইয়াহমুল বিয়দি আসন সে তার গলাতেও একটা স্কার্ফ জড়িয়ে আছে এখন শীতকাল এবং ঠান্ডার সময় আলফসলু সীতা ওয়ালজ ব্যারিদ আলফসল সীতা ওয়ালজাউ ব্যারিদ हात দুটো মজবুত الذراعان قويتان الذراعان قبطان با দুটো মজবুত الساقان ايضا قويتان الساقان أيضا الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الفلج شه بانت ار كوت كنوطاي بوري ني هو لا يرتدي بانطالوناً بانطالاً ولا معطفاً هو لا يرتدي بانطالوناً ولا معطفاً كنتو ما نشتار تاندا لاك لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان شيء اجن هم مانوك هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج